السلام عليكم <كبيرك> السلام <الفيدس> عليكم انا الله يرضى عليك على ما يتشاهر اليه انا انتبهت تماما احسب شاء الله عايز المبلغ في شهر 12 الناحيه الثانيه بعد اللجنه انتهى راح يوصل التقرير في المرس السابيحة تكلمنا عن خلق بعض المسائل التي تحرشت في السرطة في المرسومة وأريد أن أثم بقية لها الأفواق من شأنها وسوف انتقلوا بعيثين يا سبحانه وتعالى إلى السرطة الأخرى لأن المفروض أن يكون لنخل الحجرات وويود إيه عمدها فمن التواجد التي نحن من المرحلة السابيحة ان احنا تعالمنا كيف نتعامل مع سوره من سور القران الكريم واحد نطلع نبدا نطلع ونقرأ ثم فين معنى في الفكره دي يعني شوف الصوره بايه ازاي عما يتشاجرون عن النبع الحصي الذي هم فيه مختلفون كل يشاجر ثم كل يشاجر دي برق الصوره بسم الاستفهام عام يتسلون الاستفهام يحرك الذهن يهذب الانتباه ويحرك فيك صراخ شعورا باراده إجابة. فكتاة إجابة. فكتاة الاجابه فاشير الى عندك خلاص هات اشير الى عندك في حتى إن كان السؤال لا يهمك في شيء أو يعني يعني, يعني أنت كان مقصود بالسؤال تحول تفهمك فهذا من الزكاة أن يكون مطلع كلامك سؤالك أن يكون بداية كلامك سؤالك وإلى حالة في الشارع القديمة يعني أصلاً من ضمن القصائد التي تجيئة بالسؤال قصيدت عن طرف مشتاد عم ترى المشادات ها معلقة معلقة قويلة من اجمل ما تقر بدأها هكذا هل غادر الشعراء منه ترنبئ هل عرفت الدار بعد التوكون كم سؤال؟ سؤال ايه؟ طبعا السؤال عايز ايه؟ اجابة السؤال عايز اجابة وفي نفسي مات السؤال نفسه ببلوم فوائد أخرى وبلوم إحاءات أخرى, أخرى أو غلالات أخرى فقد يكون هذا الاستفهام بالتقرير فقد يكون هذا الاستفهام بالتعجر فقد يكون هذا الاستفهام بالإنكار والذي يقوله على إحتي هذه الغلالات وقليلا قليلا موضوع عما تسألون السؤال هنا ينكالي الله عز وجل ينكر عنه وشكي تتسل عن ايه تتسل عن ايه برضو يتسل عن البعث زي واحدة يوم وكلا وكلا أبيل بدخلف العربي يا أخونا الكرام كان عنده بيستعدان للقبول الذي يشريك من يخصه دعوة الثالثة سوى جي المحتوى البعث موضوع البعث ده ما كانش ده نتدخل عامة لأبنك تجيبوا يمية تبين مش مال فرم تقول ممثيلة ما تصدرش الموضوع ده لا. ما هندوش استعداد لنقضي قد نأخذ ايه تبا تبا تبا تبا وده موضوع في غير قطور عدمي موضوع في غير قطور فربنا سبحانه وتعالى اكثر من زجل القضية البعث في القرآن الماكسة انا يعني ربنا بان دي اي فالقران اللي بننزل قبل الايه هم يفسروا القران المكي لماذا وضروا لهم كثيره وما لماذا من ذلك اهمال الحكم يا ومن ذلك حقي المعذره عندي نحس يبقى العاقب ما لهش حجه لأ. ما لهش ايه حجه فهو هنا ربنا شفنا تعمى اذا سالوا سؤال هنا إن كان يستنكروا عليه من يغسلوا عن يدعف المفروض إنك إنت قد قاملت في الإسلام فهي زي قبيب لخلق جيل المنشى صلى وأنتم تعلمون أن أبيب لخلق كان من أشد الناس طاعلاً في الإسلام وكراهية من نبي الإسلام فجيل شوية عضو كده؟ عضو مهني عضو مهني وفدته في يدك وقال إن شاء الله يا محمد أن هذا يبعث يوم القيام؟ قال نعم يبعث يوم القيام فتذكر الله إن شاء الله لنبين دخل بذلك إن شاء الله سلم واري بوث بيده ده لا أدخل من يوم موت ها؟ الوحيد الوحيد إن شاء الله سلم بوث بيده وإن شاء إذا قتل شخصاً أو إذا قتل النبي شخصاً فإنما يغفله لشدة لشدة كفره وتأذيه على من يجلي الشيخان الثاني وبيض بخير كده أتذل يا محمد إن هذا يبعث يوم القيامة قال نعم الكريم هذا في سورة ياسين قال وضرب لنا مسك ونسي خلقه قال من يحيي العظامة الذي أنشأها هو رعا وهو بجل خلقه مه؟ عليها عم نتساءلون عن النبأ العظيم ايه النبأ العظيم؟ بقى. بقى. من بعض من الذين فيه مختلفون فهذا دليل عليهم مختلفون العرب المشكلون اختلفوا منهم منصدق ومنهم منكذب ومنهم منكذب المكذب ومنهم منصدق المصدق ومن ومن ومن منكذب الذين كلا كلمة رجعي وذلك ونحن اتفقنا وكل صورة فيها كلا في مكية كل صور فيها كلّة فهي مكية كل صور فيها كلّة فهي مكية وكلّة لو جُجَر في النصر الأول من القرآن وإنما جُجَر في النصر الثاني من القرآن يعني الأول صورة الفتح إلى صورة الكهف أو نصر صورة الكهف ما فيهش كله. كل كله في القرآن انما ذكرت في النصف الثاني. معاي؟ يبقى كله كله في النصف الثاني. عما يتسألون عن النبأ العظيم. الذي هو فيه من كلا سعر في مكلا سعر يعني, يعني منه صحة هذا انظر إلى آخر آية في المصحف، آخر آية في السورة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآذة ربنا يقول ايه؟ انه ما ننظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء راقر كما كدا ويقول الكافر يا ليتني كنت اترك والله ان انظرناكم فليرا طريقه يوم يظهر المطلب ما قدرتك ده ويقول الكاشف <تصفيق> يا ليتني لي كنت اترك اترك المطلب في مناسبه ولا شروط المطلب ايه يكون في الفاصل ان يكون مين؟ موافقة المقطع أن يكون موافقة الم... المطلع للمقطع إذا فيه مناسبة من أول الكلام ما فيه الكلام تلاتة مراعاة مقتلر حالي مراعاة حال. يعني هو أبنى عنده أبنى يتكلم يقول في مخدر منه وردى حالي في قضية البعث في قضية إيه؟ البعث. في في قضية البعث فالكلام كده مش كويس مهم يستنتج ولا غاسه صح؟ عنه يتساءلون في سؤال بنسألوا السؤال السؤال صحيح عامه يتساءلون عن النبي ها فيه مؤتلف مكله هم مكله انا ناجي على هذا او يوجد نسخه من ماذا يحتج مفسد القرآن لشعب العرب وماذا الذي يحتج به؟ هذا سؤال يطرح نفسه لأننا دردنا يا على التعمق في معرفة معاني ألفاظ القرآن الكريم هذه واحدة معاني شيء التعمق في معرفة طريقة العرب في أدامه معاني هذا الكلام يحتاج إلى أذية من كلام العرب ولذلك تدرك الولماء على الناس إذا أردوا تفسير آلة أو تفسير كلمة يحتقوا عليها ها الكلام ده فقالوا مثلا قال النبى ما تؤذيه يعني قال نقول قيس كده قال شعر في كده قال نبيه كده مش هيقول ان هيقول الله عز وجل يكون مثلاً في سورة في سورة مليم فخلف من البعالين خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشعوات فسوف القوم غير فخلف من البعالين خلف بعد أن ذكر الأمياء الذين أنعم الله عليه وذكر الأمياء وأثنى عليهم وماذا إذا كانوا طالباً مين بعيد من خلفاً أضاعوا الصلاة واتبعوا الشباب قالوا ونجفاكم بين الخلف والخلف الخلف هو الجيل الذي يأتي ويتبع في مسك يعني إذا اتبعك مبتبع نقول ليه؟ خلف هذا خير وخلف لخير خلف ولكن إذا كان هذا الجيل يتبع في السرق هناك خالف إذا ما الفرق بين الخالف والخالف من يتبع في الخالف والخالف من يتبع في السرق يوم أهل إيهان عمي شيئك هل هناك دليل من الكلام العظمي على صحة كما تحكوش؟ أقول له نعم قال الشاعر لبيت لبيت كان يقول كرة وشاعر من شعراء الجاهليين قبل الإسلام كان يقول لبيت ذهب الذين يعاشوا في أثناء فيهم وبقيت في خلف كبير أغربي وبقيت في خلف يعني الجيل اللي موجود في ذلك الجيل الأولان يذهب الناس الطيبة والجيل اللي في ذلك شر خلف شر خلف ليه؟ شر خلف ليه؟ ذهب الذين يبعاش فيه أتنى ثم في خلفك ها؟ جابيدي الاجرب الاجرب يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبا يبسا لجرب لجرب يوميه اتصلت لجرب دابيه وصاب هيا يده تخليه يوميش وخاصيه ميتين والله يا إيفان أنا أذكر مرة أننا في الصم الجنبية شفت واحدة كان يسيت المسكينة معنا بحيثة وأصيبت بالدرب بالحكة طبعاً ككتبت ما يردوش درب من المريض إنه لا يشوي الحساسية ما يردوش قدوها عشان تكون صعبة صعبة صواتة عن النفس إنه لا يشوي الحساسية الدرب دين من خصائص لي أن صاحبه يوظل يهرش امتكي بالليل الهرش والحته دي المدبوسه اللي في الايه فوقه وتحته طيره الجلد دي انا لا انساه ابدا من جلد الهرش كانت تجيب ضهرها كده هناك متعري وموضوع كان هو فين في الحيطه لما الحيطه دهت ايه ظهرها من شده الهرش فتصور بقى جلد اجرب اربع عجبه ها ذهب الذي في اجنته وبقيت في خلف هكا كده انتوا الاجرب يعني شفت جبت الاقرب حرف حرف حرف كده لي اقوله مش كل شاعر من شعراء العربيه يحتجبه ها مش كل شاعر مش كل شاعر مش كل شاعر من شعراء العربيه يحتجبه ومن من الشعراء الذين نفتج بهم يا عبادة؟ ها؟ الشعراء الجاهلية شعراء الإسلام المخضرمون النذينة النذينة عصر الجاهلية والإسلام طبعا؟ العصر الأموي العصر الأموي العصر الأموي تتربى بلاد بلاد ال10 بقت اللي الذين نحكي لهم شعرا نزول عرق مش كل شيء احمد بده شعر بسين قليلا ما بده يقول انه ما اقدرش احتج ليه لان احنا الشوقي رجل اعجمي ان يقولها اجامي يعني هو اصلا ما كده وتعال اللغه العربيه هنا لان هنا ونشئ هنا وعاش هنا انا احتاج الراجل اعجاني عن القران الكريم انا احتاج عن لغه القران بكلام العرب هذا ليس بالعرب صح صح ومصح مين بدل حكي الكلام واحد. شعراء الجاهليه شعراء الاسلام يعني شعراء اللي مثلهم امرؤ القيس النبيه عمقر ابن شداد في المحرم انت بغض الجانب دي شعرات الجاهلية شعرات اسلام في مين ها حسن النساء بن زهيل ها عبدالله ابن رواحة بشعرات الجاهلية شعرات, شعرات عاشت اسلام والجاهلية بسماء المخرمية يعني شاعد اسلام مسلا صح ذو الهي الكبيش متلهي كعب ذو الهي الكبيش واسف عاش الجاهليه وعاش الاسلام كعب ذو الهي يبقى واحد شعراء ايه جاران عصر أمه يعني فجأة المدينة يكسب العلماء ونزل إيهم في السلشان في السلشان قال الفرزق قال جريد قال الأخطر قال الأخطر قال الأخطر قال, الأخطر. قال البعيد كله هدف من شعران بالأموية وقال ظهر زوج هم هذا شاعر قال العجان قال هوبه وهوبه ابن قال رؤبا. قال العجان قال هوبه ابن لا يحسبوا لكلامه كل شام بل يحتجون بتنام شعراء ثم ثم ها الطرامين معين شو عراء؟ بداية العصر بس. يعني ايه؟ ال... بداية العصر بس ليه ما بتقولش كل العصر لا الوزيطة؟ لأن الأمم الأعجابية دخلت في الإسلام واختلط الحاجة بالنابل فاحتاج المسلمون إلى التمييز العربي من ايه؟ ماذا؟ من العربي والزي كده ما تيجي طب واحد ايه المتنبي لا يحسبه من لا يحسبه شدوني كلامي صح ولا غلط؟ تحكي الكلام العربي صح صح؟ زي ما انت بتتكلم مثلا في اللغه الانجليزيه انت مثلا تتكلم في اللغه الانجليزيه بخلي والله اعلم هي انجليزيه ام بطانيه ام توسيه اليونانيه ثم ياتي اخرها انجليزي تقول انت بيقول مثلا المعجم بيقول كده المعجم الانجليزي يقول كده مثلاً على علم الكلمة الإنجليزية ما يفهم؟ فكذلك الشعر ديوان العرب الشعر ديوان العرب وهذا هو السرر. هذا هو السر في أن المفسرين يهتمون بالشعر يهتمون بالشعر لأن الشعر ديوان العرب فيه كل شيء فيه كلامهم وفيه طريقة تعبيرهم وفيه عادتهم وفيه ما يأخون. وفيه ما يكرهون. في كل شيء. تقريفهم. عادتهم. طريفهم في التفكير. عدسهم. جهلهم. هجاءهم. مدحوهم. سماءهم. في كل شيء. الشعر ديوان العرب. الصغير كان ينظر الشعر. والكبير كان ينظر الشعر. معين? ومن اراد ان يتهلم العربية فعليه من شعر هل فهم حل. فالمزيد تقول لي عام سي اتش لك عام اصلها اند مان اند مان فااضيفك فوضيفك فوضيمه دي دوم ولذلك عندنا في كده اللي يسمى بالصواعد ال ال ان حرف الجر اتصل بما ها اذا اتصل بذي الالف فتنطق عما زي على وبلح محمود سامي فهمي محمود احمد احمد ليه امشي يسكر بقى ها هي سامي هي سامي معلش انا يعني انا اسف طب هي خذ بلدك إيه, بأ... ايه اصلاً ايه? انت قلت... قلتني ما سأكتب عمّة سأكتب عمّة بالألف. اقول لك ما. اذا سوّي قلبي حرفي ده ايه تحكي فيه؟ نوع من قلّة الألف. اذا عمّة. عن ومّة. اذا عمّة تعمّ في ايه؟ بالألف. السفام هنا. السفام ايه? انتابي. عن النبأ العظيم. يقول البحث. الذي هو فيه مختلفون. كلا. ها? ثم كلا. سامن. انا منزع للأرض بهذا. والجبالة اوتادة. اذا احنا كريم لا عن بعض القواعد التي تتصل بالتفسير وتعيدك على تدبر الكلام الله عز وجل المطلع المطلع كلنا عن تقسيمات السورة تكلمنا عن ضرط الذي يقص السورة من أولها إلى أفرح كلنا نعم كلنا عن نعم كل هذا يعيدك على تتبه وتدبر أغم سورة وأظهر سورة هنا سورك أحسد أول حين. والله عشان الاخر يكونوا معايا في السورة يعرفوها احب انك انت تعرفها احنا لا سأعجين من الكلمة قمنا بتغيير مثلا في مثلا كلمنا في التفسير وقمنا منقولين لنحف وبعدين سيبتنا لنحف وقمنا منقولين من لنفقته وبعدين تركنا لنفقته قمنا منقولين هد للعقيلة مثلا وشبنا عقيدة وكلمة في زرر وشبنا زرر وكلمة في فيزياء وبعدها شبنا في فيزياء في فلت طريق انتقال من الموضوع لها انت... يا حامد لها سلطين الصورة اللي هي في كفر معايا الأول يعني الصورة الأولينية يعمل يكون هناك مناسبة يعني إحنا نكون منتكلم في التفسير هو مش كده يا تقول لي ايه اللي جاب عين يستشري فلك كان في ايه بتتعلق بالشمس والكواكب والنص فانت قلت لي ايه وعليكم السلام وشكرا معانا يا راكت في البلاد كبير انا بننطقل بننطقل من, من موضوع لموضوع انا بكلم اكرم في موضوع بكلم في موضوعي مسلا التفسير وقلت ما تقول العلم الفنة العالمي فيوم ناس يقول في لأيذن إلا موضوع انت كان في الكلام الان هناك الله يأصدقين في آية الكلام في الشمس والأمر والنبوء فانتقل العلم الثاني بسببها ما ناس ولا ما فيوم ناسها؟ هم في ناسها هذا الانتقاد هذا الانتقاد أن تنتقل من موضوع إلى موضوع عن طريق معبر أو جسم أو كبر دون أن تشعر هذا يسمى في علم البلاغة بقسط التخلص يقولك ايه حصل التخلصك. ها? انك انت تتقن من موضوع لموضوع في ناسفة عن طريق جسد او كبري او ناسفة او آية او حديثة او كده او كده كده وانت مش شعر حاجة. وفاجأ انك انت بتتكدي يعني اتتقن من موضوع لموضوع وانت مشوك بالك. حاجش اي حاجة. ها? سلام. <تصفيق> ها? <تصفيق> فيها بلاغة. ما هي بلاغة. ها? واني همسل ايه مش هسفل ايه مش هاسفل ايه مش هاسفل انا بتكلم في موضوع قمت جيب ايه كده او حديث او متقوم على طول الموضوع الثاني دون ان تشرح هذا ما يسمى بحسن التخلص وكان, وكان, وكان علماء البلاده يستحسرون هذا الضربه من حسن التخلص لان في براعه في براعه وفي ذكاء في براعه وفي ذكاء كيف تباقي التأكد؟ كن من التكلم في الموضوع مثلا من التفسير بقى بقى في التفسير قولك ما انا ده بقى ده تفسيره غيره سيبك الموضوع بس ايه اللي عدعك؟ يبقى نعماتي باسي. ما؟ لخلقة من الموضوع الى موضوع دون مناسبة. ينسمي ايه؟ اقتضاء. اسمه ايه؟ اقتضاء. يبقى الانتخار من الموضوع لموضوع ينسمي عن طريق جسة او كبري حسنة خالص دون شعور وإذا في القرآن كتير تلاقيك انا ملكاني في الموضوع وتفاجأ اتنى انت الموضوع تاني وانت ما تشعرش بأي حاجة وفيه اتنى تا موضوع تاني تلاقيك اتنى انت الموضوع خطير للغاية وتفاجأ ان القرآن يوم وقتك الموضوع تاني دون انت مناسبة تقول تستمر تقول اتاك هنا كنا فيا مثال هاي اتنسلك من الصور العظيم عن والذي يازمه فيه هذا صورة الجن صورة الجن يتكلموا فيها سنة اللي بيكلف صورة الجن دول اتنين شوف يعني بالاخر صلطة اتنين يتكلموا الاول الجن العفرية والتاني النبي صلى الله عليه وسلم كيف انتقل القرآن الكريم من موضوح حديث الجن إلى حديث النبي صلى الله عليه ده العظمة بقى في البلدة دي اللي حسن التخلص, حسن التخلص وهذا أدمر تخلص سبعته ما أنا التخلص هذا هو وأنا منا المسجمون إلا عفلت الجن وأنا منا المسجمون ومنا القاصطون فمن اسلم فؤلاء تحروا رشدا وامن القاصفون فكانوا لجاهنم محطبا خلاص وان من المسلمين ومن القاصفون فمن اسلم فؤلاء تحروا رشدا وامن القاصفون فكانوا لجاهنم طافوا ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهما غدضا ان يفتنوا فيه وما يرد عن ذكر النبي السبعاء مصاعب وان المساجد لله ثلاثه قام الله يحكم خلاص كل ده ايه كل ايه على اسم مين طب بس وانه لما قال عبد الله ليجروه قال يكونون معي فكره ايه فكره الايه هي الهدفة وأنه لما قام عَبدُ الله يدعوALLY كانوا يكونون عليه لبرى كانوا يكونون عليه جماعات يوم كنّ الناس صليا أولاً في صلي الفاجل وير encouraged للفرحين الكريم تجمّع عليه كنّ ihatستمعوا هُلأ대 إليّ أنه استمع من الجن فقالوا إِنَّاَ سْمَعْنَا قُرْآنَ عَجَّرَ يَهْلِظَتَ أَمَانَّا دِهِ داصل ف Kabul timely يقوم كي في الآية دي وَأنه لما قام عَبدُ الله يدعوه كانوا شو بقى؟ شو لانتخاله ايه؟ ها ربي يخلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لو وقف يصلي هتجي نتجمع عليه لعليك كده جماعات جماعات جماعات يستبعون القرآن الكريم كما قدت الله بالصور شو بقى؟ ربي يقول له بقى نبي عليه وسلم قال اني لن يجيرني احد من الله احد ولا تحسيك من دوني متحق لها قل انما اذروا ربي ولا اشركوا بأحدا قل اني لا ان يجلكم ضربة قل إني لي جيراني من الله أحد ولا نسينا من الدنيا والتحدة كل دا كلامين إذا انتقل من كلام الجن إلى القلم اللي صلى الله عليه وسلم عن طريق آية إلي هنا وأنه لما قرر عبد الله يدعوه كابير جنون عليك للعظم إذا ما تشعرش لا تكاد تشعر هذا الانتقال انت علّى حجي من الكريمه بس كان الجنك التاني من صلى الله عليه وما تشعرش خالص بهذا الانتخال. دي حالة التخلص. تاني. هل تفهم حاجة؟ دي تتم ايه يا عبدالله؟ تتم ما لموضوع التأسيمات يا عبدالله. ما هني لما قوله في القرآن متأسي تقول لي طيب ما انا معاك. انا فاهم انهم متأسي. ولكن زي يتنقل من موضوع لموضوع. وهذا بقى تتعني برضو. انت بكون متأسي وانا هايسة. هذا قسم وده قسم وده قسم وده قسم. وده قسم. ايه اسمك يا سيدي? السين. شو دي اقسامة اوه طب هو مجتدي من الموضوع للموضوع لازال? اقتضاب. ما اعمل? اقتضاب? قالت اختضاء يعني ايه? اه دين من الموضوع للموضوع <تصفيق> ميه وفي موضوع كان يبتدي الموضوع للموضوع عن طريق ايه? مناسبة. زي مسل? صبتة ايه? ازاي كان يعني بسراحة اه الناس المعجبة دل تاني. بهذا التخلص بصبت الجيل. والحناوة والجمال والعظمة. انك لا تكاد تشعر بهذا الانتقاء بتقرا قرانه بس وبنفس الجمال ونفس الاسلوب الرائع يمكن يتكلم النبي صلى يتكلم والانتقاد من موضوع لموضوع انت من الشاعر جو الجسر اللي انت مشروطه ده وانه لما قام عرض ان هي لو يكونون عييبا خذ قل, قل يا محمد انما قل قل انما ربي ولا وش الدنيا وبدا النبي صلى الله هل تجير محايا؟ معايا؟ تعالى مصر صبت الاحذر صبت الاحذر راح يكسروا الاخبطه ها فطاروها لا هي كده اخبطه يعني 419 و 452 افصحني ان النص هيتقطع او يتخرب اه يبصوا معايا والله تمام دي واصله يبصوا على ايه هي اتشغلت اه والله انا كده والله انا كده كده البصره ده صح من خرب ليه دي او القطعه عدله ليه جاي كده طب شوف الاحكام كل الشعب والله اه اقولك طب ده ميكرو دي موجوده صح ده وحش يعني ده لا الصوره دي 20 هو اخليك انا اكتب بيت الموسفى الثانية اه مشتور بلات ربما العزوجيلي يتكلم عن صوت الاحداث وبعدين وانزل الذين غاهبوهم ستوا اعدى فيتامين ونصير فيهم في قلوبهم الرعب طريقا تقتلونه وتتسمونه طريقا وا ورثكم ارضهم وديارهم واموالهم افضل ان تفاووا كما الله على كل شيء هذه الايه كيف ها خمسه الاعشاره حق هذه الاعشاره اهو وا ورثكم ارضهم خدوا ابوهم الاعشاره وديارهم واموالهم وافضل ان تفاووا ما قلتش ايه رحتو خدتوه كل دي مكاسب وانتم تظلمونه وانت, وأنت تكلفه مالا بل ان الله عايز وجلنا صركم بالريح وقلب قلوبهم وقلب احقيتهم بضيق خد بالك واورحكم الله من رحمهم لهم افضل لم تطرو وكان ضر على كل شيء في صح كل ده ها ها صلاح صح حد حد غزوه حرب قتال بين المسلمين وهو الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اما نقول مره واحده النهايه المهمله كل ازواجك اللي كنتنا ندرنا الحياه الدنيا وزينتها فعاليههما تكنه اصلا كل صاحب جميل انا عايز البقى بالله عليك تخلي ما المناسبه بين هات وذاك تظبطه شوف تظبطه يا ايوه الذي كنت ازواجك اللي كنتنا ندرنا الحياه الدنيا دون يا جواني يا ابو ما فيش اي مناسبه منين الحرب والغزوه وارض لم تطؤوها و و و بني ويا ايها الايه يا بني هدول احنا يا ايها النبي قل لسريك ان ايه المناسبه ما فيش مناسبه انت كنت بتصوم الحرب وبعدين إيه طب ايه العلاقه ها لا اتت فيها في عف... علاقه هو الرابط ان دي هو طبعا هي نثره الخامس او سنه ده الرابط لان انا بتكلم في الانتقال في طريقه الانتقال من موضوع لموضوع محمود يبقى طريقتين الطريقه دي طريقه حص تخلص الطريقه الثانيه الطريقه دي عبارة. اقتضاء طريق حص التخلص انك انت ما تشعرش في من موضوع الى موضوع وإنما يكون عن طريق معرى أو جبري أو جسر على سبيل الآية تنتقل بك من موضوع الى موضوع لا تشهر ليس ما؟ حسن التخلص بالنسبة لإقتلاع إنك إنت تنتقل من الموضوع الى موضوع من بداية فلانت بقى سيبك من الموضوع ومن كان الموضوع تاني زي صوت الأحزاب بعد أن كان يتكلم عن الحرم ومظاهر الحرم ووصف المشركين ووصف أهل الإيمان انتقل مباشرة إلى قصة من خاصة في بيته يا أيها النبيل والمسلم كنتم تريد الحياة كنتم مدينتها فتعالينا ومن تأكلنا ويسرحكونا صراحا جميل هذا ما يسمى بصنا إيه؟ لاقتضار أيهم أفضل حسن التقارص أم الاقتضار؟ حسن التقارص البلغيون كانوا يعني يذكرون حسن التقارص هذا كثيرا يناقشونًا. يذكرون حث التخلص هذا كثيراً. ويمدعون ويمسون عليهم. ونجد الانالية والليات نظر أن أحدها أذكر بنا. جاء بهم القرآن. حسن التخلص جاء بهم قرآن. الاقتضاء جاء بهم القرآنًا أنه على طريقة العرب في التحبيل. حسن التخلص جاء بهم القرآنًا أنه العرب في التحبيل. أيهما أفضل؟ كلا هما ايه كان؟ وكلا هما جديد وممتاز ونفق به القرآن الشيء معايا يا فنة؟ عارفنا الموضوع ده؟ وزي في واحد يقول لي ايه؟ واللي عني الشيء انت بتقول القرآن فيه تقسيمات قل له يتقسم يا ابن ربنا هو اللي تقسمه ايه ليش نقسم حاجة يقول لي طيب ازاي اللي من الموضوع للموضوع؟ قالوا اللي ينتقل الموضوع واحد يتفع على المبنى أن الرابط الأساسي بالموضوعات هو الرابط الأصل في الصور الموضوع العام الذي يتدور حول الصور دي رابط الأصل دي متبقين عليك ولكن طريقة الانتقال من الموضوع إلى موضوع أو من فقرة إلى فقرة أو من قصة إلى قصة أو ما شابه ذلك دي مقتضادي أما حسين أصل هدي معايا هدي معايا يا فندم اه الكلام احب ان يكون يعني ايه يكون واضح جدا معايا كامل عم يتسائلون وفي هنا قالا من قوائل الطبس العربي أن ما إذا اختصر باخرطة بلد ها؟ بتوحبب؟ ها؟ بتوحبب تبقيله عما ما تبقيله عشو عرفه ها شفاهم؟ عم عما يتسألون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها شفاهمة؟ انتقن الموضوع كابير ها؟ ها؟ انتقن الموضوع كابير رابعا الموضوع الثاني اللي هو اهله الخضر اللاهيه فاهله الخضر اللاهيه دي على اهله الخضر اللاهيه فانتقل الى اهله الخضر اللاهيه طريقه الانتقال حصل تخلص من الاضطراب حصل حصل تخلص من الاضطراب ايه عن طريق كده كده احنا بنقول نظري احنا بنقول كلام منطبق انت بكون انتقلت من موضوع لموضوع تبني اه طب فيه طريق اه فيه طريق انتقال ايه طريق انتقال؟ كان لك واملأ من موضوع السؤال بسكتام واملأ لك علي ايه؟ دلائق القطرة التي يجب كان لك سيعلموه ثم كان لك سيعلموه واضح وصح ليه يا فهم واضح يا فهم يبانتقر عن طريق ايه؟ كان لك يباعزين بطل تجوز من المعلمات دين الحج لغايه الباء ان كن كن كلمه رجع وزجد كانوا طرج وهذه الكلمه وردت في القران المكي زي كان زمان عندنا كل سوره فيها كلمه اهي المكيه وكن كن لا توجد في النص الاول من المصحف انما توجد فين في النص الثاني من المصحف وكلا من الألفاظ ها اللي بيستخدم من موضوع الى موضوع عن ما تشاؤون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا ها سيعلمون ثم كلا سيعلمون وبعدين باقي الكتاب ثاني الم نجعل الأمر بهذا المهدى هَذَا الْمَهْدَهَ وَبَسَطَهَا هَذَا وَالْجِبَالُ أَوْتَادٌ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ مِنَ النَّحْلِ سَبَبًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُم سَبْعًا مَّثَانٍ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لِّنسْقِيَ بِهِ زَرْعًا وَذَنَّافِ مَنْ أَذْبَافَةً إِنَّ يَوْمَ الْفَصْرِ جَانَتْ بِوَرْضَةٍ إِنْ وَبُرْضِ دِي دَلَيْلِ قُدْرَةً دِي دَلَيْلِ قُدْرَةً إِلَّا هِيَةً دَلَيْلِ قُدْرَةً إِلَّا من الاستخدام إلى دلَيْلِ القُدْرَةً فالله عز وجلنا يمتنّ على عباده الخليط السؤال أنه نجع للأرض من هذا بمعنى ان الله عايز وجل ايه ها هو الذي مهد الارض والجبال اوتالى خذ بالك خذ من العين ايه الجبال اوتالى كيف هو الجبال اوتالى هذه الايات من الايات التي تتحدم فيها العلماء في مشكل هذه الايه العينه في القران هذه ايه من الايات الموجوده من الايات المعجزه في القران سمعتوا دكتور ضمن مجرات كثيره وانتم سمعتموه ولعلكم تحتفظون بتسجيلات من هذا رجل وهو الهو كلام جاي من وخاصة بالكلام الذي ايه؟ يعتبره على التسوير او من شرها ذاني لا يعتبره عن نظريات كان عندي تسجيله وكلنا السنة اللي فاب نشرح الكلام ده فبصراع قلت بس اجيله ام يعني اصنعه عشان لو كيه معلومة ديجا ولا حاجة اضيف المعلوماتي اضيف المعلوماتي المعلومات. فجبت تسجيل تسجيل السنة دي وحاولت ان اسمعها ففجدت يحولي بقاتي قال لو لم يكن في المصحف إلا هذه الآية لأعملت المصحف قلت بلد دا راجب شو علم جيرجيا ايه جيرجيا؟ علم طبقات الأرض فقلوا لو لم يكن في المصحف إلا هذه الآية لأعملت المصحف فهذا كلام عجب يعني أنا أقول لنفسي ما أنا سمعته راجبه كثير ولكن لو لم يترفض بهذه الكلمة إلا في هذا الموضع ماذا؟ قال الأسفل قال كل الموسوعات العلمية يقصد من الموسوعات الجولوجيا. كل كتب علماء الجيولوجيا وعلماء الأرض لحد سنة ١٣٢٥٥ تصف الجبال لأنه برزات مأتئة على وجه الأرض ماذا؟ برزات يعني موش كده حاجة طرع من ايه? من صفحة. من صفحة. تعاليك ساعد صفحة كمان. صفحة. بروجات ها? بروجات ها? بروجات نتيعة لابو الارض. داك انا قلت بروجات مولا دا. اللي حاجة سمت كمسة تشجين. حاجة كل اللوسو عادة العلمية. اللي انت تكمن في جريجة تقلت. ما هي ايه دا بروجات? ها? على برق. الجبل دي ايه؟ بروز دي كلام علامة الجنسية بعد سنة ٥٥ اتضح بين عن طريق عن طريق اللي هي اللوات الجديدة في البحث ده عن طريق يستشعر عن, عن طريق كده وعن طريق كده استطاعوا كانت ان يصوروا الجبال من, من تحت الابط فواجدوا ان كل جبل من الجبال حوالي 10 امثال او 15 مثل تحت الارض يعني نشوف طرق وصول افضل دي مثلا 5 اضرب في 10 50 تحت الارض من بيت تسويته في الارض واللي جالي كان هو وجد لان مفيش حاجه بتعمل كده الا الايه الوجد صح وقال الكتاب الوحيد الذي سمى التبادة أو هو مين؟ تصرر <تصفيق> القرآن الكبير واللي يجب أن ترزع دي قلل هذه لم أسمعها منهم على علوه دعم هذه العلوم قلل المتخصص قلل لم أسمعها منهم إلا في هذه آية فقط لو لم يكن في المصفح إلا هذه آية لا من ترمي إلا النصف لأنه قلل اللي فوق ده عذر انشئ او 15 نص تحت الارض هشوف ايه ان خطه مخاصر الشريعة. بس <تصفيق> <تصفيق> <ثلاثة. تصفيق> اربعة. اربعة. واحد ان تكون حقيقة علمية يقولها بتخصص. مش اي حقيقة علمية. يعني انت هم بتكلم تحقيقة علمية او بتكلم عن حقائق علمية تنتصر بالهندسة الاو فتبتس. بتتكلم في, في الجيولوجيا دي هو فتتكلم جيولوجيا. بتتكلم في, في الطب اللي مين? طب <تصفيق> <تصفيق> ما هو القول? وعليك اني قوله لما ما يجيش مثلاً مثلاً حقيقة جيولوجية مثلاً ما يجيه لها شخ هو ايه تخصص الشيخ في جيولوجيا سبحانه وتعالى احترامك ورقود البشر فان كده كده تسألوا الهدفين ان كنتم لا يتعلمون صح؟ يعني انت يا رجل صبيب وبعدين احنا نقولوا هارك انت رجل زراعي قوت ووحنا نقولوا انت رجل ثلاثي قوت ووحنا نقولوا هارك وزيني مثلاً ندخلون ده؟ الخصوص الجنريجي فهو يقول الدكتور الفنجي رحمة الله عليه كانت الخصوص هو يقول وإحنا الله راضنا لا مانا بس إنت إلا ما تكون إحنا حقيقة علمية زي زالون النجارة التي إنها أوتاد طبع نفته إزاي الحقيقة علمية إزاي عن طريق عن طريق الأشياءات الجديدة التي تستغلها في علم صباحات الأرض صورت بمن من تحت ومن غير فاعل كده إن كل جنر فوق يقول عشر امسال او خمسطوشا ملت تحت. الارض. في ذلك اوتاد. فجبال وعلا في هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي وصف الجبال بأنها اوتاد حتى لا تتحرك الارض. شفت شفت الدقة في تعمير؟ يبقى واحد ان تكون حقيقة علمية يقولوه متقصص. اتنين ان توافق اللغة العربية. يجبيني الاوتان هنا. ثلاثة. ها? ان جواز محصور الشريعه من مقاصد الشريعه مثلا اظهار قدره الله عز وجل اظهار قدره الله عز وجل في كلمه اربعه المنخرفه ومنخرفه ها <تصفيق> خالفة خالفة كلام المفسرين يعني نحن نعتبر هذا الكلام الذي يقول اهل العلم اهل العلم في هذا سبب وجه من التفسير تمام يبقى من معانيها كذا. من معانيها كذا. وهذا هو الغريطة النهور ايه? عما. <تصفيق> عن النبأ العظيم. الذي من فيه مختلف. كلا. ثم كلا. انا مدعي الارضة. ها? لهذا. والجبالة. وخلقناكم. ايه خلقناكم مزوجين? أزوانها يعني ايه؟ أزوانها؟ آه ذكر وقرس هذا يعني من رحمة ربنا عزتان من ذلك ربنا سبحانه وتعالى ركز في الرجل حفة المرحة وركز في القرأة حفة الرجل لماذا؟ فضع الناس فضع الناس ماذا لا يستمرار اه! استمرار البروضة! استمرار البروضة! حال! طب بني ساني تنفسي والله يحكيه سيذكره دي انا نفسي حكتب اي حي! حتى الكلام اللي احنا نبين لو! يعني الموضوع مش ايه يعني ااا مشكله عندي بس مشكله ايه لا مشكله والله المشكله اني يعني قيت الكتابه دي لي يعني انا ناعي اقعد اتقطع طول النهار واحس ان كل شيء صعب على الواحده فربنا يشفيك هوي وخلاص انا كنت زواج يعني لا يا وحتى كان الشخص الأدرى زمان في الزباركة يقول لك هذا هني ذا الفطرة ان الرجل يحب المرأة ومرأة يحب الرجل ده هني ذا هو مجوش تجمعينا كن وان ذاك الشب لو مدوشت عن سنة التلاتين ليسر بقوة نفسي لا تعرف تتجمون ولا تعرف تفضي في زعنان من كل حالية ربان من كل حالية لما يجاوز يجاوز يبنى يبنى كان معانا سنوان دولة هنا مجمع كيف الدكتورة دي من ممصورة وهي جناك يول مدوزيت وكيف تقوم بيخ الجامعة وكيف يجبوها هنا المجامعة كيف الدكتورة دي ايه كل ما تتعمل معه هتكش معنا تبشت فيه كل ما تتعمل معه الوعي توقف هنا إلا في حاشب دي هتعمل مشكل وعامل حاشب منه حاشب فبس الواحد بقوله ايه ايه ايه شكت طبيعة الونسة لها كده يعني تصلح لكل حاجة كده. قادم يشوف كده. ان دي مش متجوز. عادي فيها هتمشي مياه. وفعلا السيطة دي جوزت. واصبحت المرأة عادية كعيمة. زي ما رأيت نفس الكلام. زي الراجل لم يتدود. مسلا وصل خمسة شيء معه المكان كاهم. ساعدت ها? عادي مسامي سبا. دي مسامين دي ايه? فطريق هي الفطره لبقاء النوع لبقاء النوع لبقاء الجنس الجن على عباده وخلقناكم ها الصوره الفائقه على عباده مع عباد القدره اللي خلقوا وجعلنا ايوه خلقنا ايوه اللي هو الجنه وفعلا اشكروا اشكروا اشيء ما سوى وجعلنا الليل لباسا بمعنى ها هدوء وروع كل يسكن في الليل وجعلنا النهار معاشا اي ميلا لايه والذهاب واليات الحركه وجن لو حاجه 24 ساعه ال 24 من التسعين 24 ساعه من التسعين جوزي نهات و جوزي نهات و جوزي نهات و جوزي مشايق كم؟ بالنوم و دايما كانوا جماعة و يغزين جماعة و يغزين لهم بتوع كورة و نحمل دود قولك أهم حاجة عندي التمرين اسمارة كويس اسمارة كويس اسمارة كويس, سمار كويس. سمار كويس. واللي الممر اللي هي ده احيانا ممكن يروح ايه بتاعته يشوفهم هو ليه ولا ما نمش ونخبط عليه يشوفوا خلاص مهم لان لو ما نمش ها مش شيء اعظم شيء للتركيز انك ايه تعمل ايه لذلك احنا كان بيقول لك لازم تعمل الامتحان مهما كان عندك اوعى تروح للامتحان وانت ما لو ساعه واحده لنسام لاني الساعه 1 بالليل قبل الامتحان دي تخليك ايه تدرس تبقى يعني تسترجع الاشياء والتفاصيل دي تبقى تستدعي المعلومه وما جابته ولكن لو نمتش ممكن تبقى مزاجه ويفوتك اشياء في وهذا حق وهذا حق وده كيزنا ما ليه ليه نوم النهار ولا نوم الليل يعني الساعه بايه الساعه بالليل احسن من ايه من ان ننام من 10 ساعات بالنهار وفعلا انا لاحظت وجه الله عز وجل في في على عباده انا المنتهع الانظم هذا ف هو الجبار المتين وخلقناكم سبا و جعلنا لكم سبات الموت و جعلنا الليالي ظفاء وجعلنا, وجعلنا, وجعلنا النهار لله وَبَلَلِنَا فَوْكُمْ سَبَعًا شِلَالٍ اين سبع شلالٍ؟, شلال. شلال. السماوات السماوات خذ بالك السماوات السابع يجرد في القرآن الكاسير ونحن لا نعرفها إنه نعرفش السماوات السابع إحنا أقصى حين نعرفها السماوات الدنيا اللي هو قدامنا هي مش ها؟ هي أخذ بنا أه السماوات الدنيا بذرر دي السماء الجودين. دي أقصى حاجة يعرف. دي أقصى حاجة يعرف. والدراسة بتاعتنا قائمة إن إحنا تتعرف بلاك وتعرف النايازي وتعرف مش عارفية وتعرف دول اللي نحك يسر. خبت حين؟ أو على الأقل نقوم بقول المجموعة الشمسية بتاعتنا. المجموعة عارف دمان. ضرب التبان. ضرب التبان. دي المجموعة بتاعتنا دي أقصى حاجة احنا منعرفها. ولكن بخيط السماوات أهم؟ لا علم لنا به وهو ما الفلك تقف وجه متردد ان يمكن حاجه زي. يقول لا ما تنكرش انت لازم مطالب انك تعرف كل حاجه في الكون صح هل الطبيب اللي كل حاجه في كل حاجه في باطن كل حاجه في الكورة. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق العالي قال وبنينا فوقكم سبعاً شداداً سبعاً سابقه سابق وجعلنا السراج وهذا النجم الصباح القمر الشمس الشمس, الشمس. ربنا سبحانه وصف الشمس بالسراج لانها فعلا آه اهل العلم قالوا او علماء قالوا انها فرن نووي الشمس عباره عن فرن نووي فرن نوي هذا الفرن نوي يشوع إضاءة ويشوع إضاءة ويشوع قرارة واجعلنا السراجة ويجيت في صورة في صورة فاقلت في ربكم في صورة النوع فاقلت ربكم انه كان رفانا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمدلكم دعواه والذين ويجعل لكم جميعا ويجعل لكم أنحارا ما إلكم لا ترجونا بلاي وقارا وخطر أبطكم أطوارا ألا نترى كيف خلق الله سبعة سبعة وإنطباقة واجعل القمر فيهنا نورا واجعل الشمسه يواصف الطمق بالنور وواصف الشمس في السماء هو فهم ذلك؟ الشمس سراد متواطق هي التي تشعر أما الأمر يسمي معتن يوم الإضاءة إذن من العلمين من الشمس يوم يعكسها ايه؟ على هالأرض فربنا وصفوا بيه؟ وصف الأمر بالنوع ووصف الشمس وإنه شفت كل حاجة لها معنى من عظم الزلق سبحانه وتعالى وجعلنا السراء كوهة اللي بيه السراء جاي فيها الأضاءة وفيها حرارة وأنزلها من المعصرات، ايه معصرات؟ السقط مال، مال، زجاجة اللي يقول لك كريم صلى الله عليه وسلم الحجو، العجو والسجر العجو يعني التكبر والسجر يوى زجر سجاجة؟ اه ليه ليسا دي؟ عشان ليسا؟ فأقولوا قولي هذا أستخدموا لي وليكم اشتنا وعشان